إن شاء الله بدينا نبدأ فيه استونات رسالة السادة النورية المحاضرات 25 محاضرة تسجلها على الاستوانة فبرضو الأخوات يريد واحدة من الأخوات اللي هم بيتامهم تنجل تاخد أشهر رصح من تحت للأخوات في المحاضرات بتاع رسالة السادة من اول ما تسجلت لها المحاضرة 25 والبقى إن شاء الله لديكم اثنان مفعلا حد من الاخنة اللي اخذ الاسطونات جاب شوية اسطونات كيلة توزعهم من الحبايب اللي باخنة وجزال الله ولا هما بياخدوا باش ولا حتى الشاركة التحولية حتى جاب يوسخ منها ولا هاي. تحوير ده ولا انت طيب الاخر حاجة وقت عندها فقط أدخل فيه اول حتى انت خلنا من الصلاة الاساس يساويش عليهم هذا ان شاء الله Mm-hmm. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مرد له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا جداه إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد على آله وصحبه ومن سار على نهجه اليوم الدين أما بعد وقفنا في مفادرة الماضية عند الحديث عن قياس الأولى والمثل الثاني وهو مثل روح نحن ذكرنا أن في الأمثلة لضربها الشيخ الحيمة كيمية لإثبات السفات الإلهية بتضرب بالقياس اسمه قياس الأولى مراجعة رسيطة على هذه الأقفة عشان نتابع ونهيئ أخواننا لفهم ما يقوله الشيخ للسامة العينية نلا يجود مطلقا في باب الأسماع والسفات نحن نستخدم في حق الله قياس التمثيل وقياس إيه الشمو. يعني ما ينفعش تقول ربنا سبحانه وتعالى له وجه كوجه هذا تلام باقي وهذا يسمى بقياس التمثيل نقول له وجه كوجه له يد كيالي تعالى الله عن ذلك كيف حتنسب أن وجه الله عز وجل يشبه وجهك كيف تجعل وجه الله فرعا ووجهك أصلا وتحكم بينهما بالتماثل عشان استخدام وقت الوجه القدر المشترك العامل يستخدم في أي لغة من لغات وجه مديش معنى ولا أفهم من كلمة وجه أي معنى إلا إذا أضيف والوجه محمد أو وجه محمود أو وجه علي يبقى تصور شكل معين ومميز فلما وجه الله ماذا أتصور في وجه حقيقي نعم لكن هل أستطيع أن أصفه لا أستطيع لماذا لا أستطيع لسببين أنني ما رأيته وما رأيت له إيه مثيلا فأنا أؤمن أن الله تبارك وتعالى له وجه يليق بجلاله وليس كمثل شيء فيه بكيفية هذا فيما يتعلق بإثبات الصفاء فإذا لما تستخدم قياس التمثيل في حق الله هذا كذب على الله عز وجل وكلام باطس وتعطيل للحقيقة التي عليها وصف رب العزة والجلال أيضا إذا قلت له يد كأي يد ولم تقص أو له وجه كأي وجه أو له استواء كأي استواء دون أن تحدث يعني في الأول حدة فقال له وجه كودي ده يقول لنا قياس تمثيل لكن لو قلنا له وجه كأي وجه ده قياس شمود يعني زي أي وجه من غير التحديث بحيث أن أنا أبحث عن القدر المشترك في أوجه البشر أن الوجه له علامات محصوصة في كل وجه عيماني في مثلا الفم في ما شبه ذلك هذا كما قسمت الوجه قطعا قال لك له وجه كاي وجه ولا يجوز على الخالق سبحانه وتعالى ايضا فلا يجوز على الله عز وجل لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول لان الله قال فلا تضربوا لي ليس كمثله شيء ولا يكون له ايه كفوا نحم اما القياس اللي يجوز في باب الصفات اسم قياس ايه الاول لان الله قال ولله المثل الأعلى والمثل الأعلى هو أي تمثيل بلاغي القصد منه التفهين بقياس الأولى بقياس الإيه؟ الأولى زي مثلا لما نقول في المثل اللي ضربوا الشيخ السامة المتينية في القبل إن الجنة مخلوق غيبي وفي من المخلوقات ومن النعيم ما يشترك مع مخلوقات الدنيا في الأسماء فقط دون الكيفية والحقائق فمستحيل أن يكون عنب الجنة كعنب الجنة وإن كان ده إسم عنب وده إسمه إيه؟ عنب القدر المسترد بينهم مصطلح العنب اللفظ المضرع لكن عندما تقول لي عنب الجنة أقدر تصور كيفية لأنني شيء عندما تقول لي عنب الجنة هل يستطيع أحد أن يتصور كيفيته؟ لا يستطيع فيها ما لعين رأت ولا أذو سمعت ولا خطر على قلب إيه؟ بشر فكيف سيستطيع الإنسان أن يعرف كيفية هذه الحقائق العائدية؟ والله إنما أكبرنا عن وجودها ولم يخبرنا عن كيفيتها فإذا كان في فرق أنت تقر به بين مخلوق الدنيا ومخلوق الأخرة إذن في فرق بين المخلوق والخالق من ذات أولى فالله عز وجل له شن وله بصر وله وجه وله يد وله عزة وله رحمة وله علم وله كل ما ثبت من الأسماء ومن الصفات ولا يمكن أبدا أن تكون حقائق أوصاة الحق سبحانه وتعالى والكيفيات اللي عليها ربنا سبحانه وتعالى تشبه المخلوق في كيف يتمي أبدا بل نفهم أن رسول عليه الصلاة والسلام إذا أشار إلى نفسي بإثبات وقصي فنفهم من ذلك أن ذلك ثابت الله من باب أولى وليس من باب التنفيذ زي ما يقول مثلا قلوب العباد بين إصبعين من أصباب الرحمن وكل يعني يقعل هكذا بأصبعين قلوب العباد بين أصبعين من أصابر الرحمن ده المعنى منه والمقصود منه أن الله عز وجل له أصابع وهذه الأصابع لا نعلم كيف ويقلب بها قلوب العباد من باب الأولى وليس من باب التمثيل والشمود لأنه لا يجب أصلا قياس التمثيل وقياس الشمود فالله له أصابع نعم ويقلب القلوب نعم إذا كان الإنسان بيقلب يده وهكذا يبقى ربنا يقلب من باب من باب أولا ولذلك يو ده التكسير الوحيد من الإشارات اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تضرب في حق الله من باب قياس زي ما اليهود أتى إلى النبي عليه وقال له كيف بيتع محمد الحديث صاحب بخاري عندما يحمل الله السماوات على إصبع وبيعمله كين والأرضين على إصبع والخلاق على إصبع والشجر والطرى على إصبع وفي رواية كيف بيك عندما يحمل الله السنوات على ذي يقول على ذي والأرض على ذي ولكن على ذي يعني ايه يعني على هذا على الإصبع هل انت كده تفهم او الصحابة فيهم او رفاع خلال فيهم منهم هذا مشبه لو كان هذا مشبه كان رفاع خلال قلب خسيئ ده تشبيه وكفر ودراء لكن رسول عجب تصديقا وبحك تصديقا لقوي حق. فإنما على ذيب يعني على إصبع هذا الأسهم وأسهم أيضا أن ليس أصبع اليهود هو اللي هيحمل على السماءة الأرض ولكن إصبع الحق في قناة الذي ليس تمثلي إيه سوفي فهذا يضرب من ذا بخياس إيه الأولى ولا التمثيل والشمول فلا يجوز أن يقاتل حق على خلقي لا بخياس تمثيلي ولا بخياس إيه شمولي وهكذا القول المثل الثاني اللي ضربوا شوفي ثمتين المثل الثاني مثل إيه الروح بيضغط برضو إثبات الصفات بقياس الأولى مثل المثل الروح بقول المثل الثاني وهو أن الروح التي في فينا فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية بصفات ثبوتية وإيه وسلبية يعني إيه صفات ثبوتية وسلبية يعني الروح فيه أشياء من فيه عنها وأشياء مثبتة لها هل هي موجودة ألا مش موجودة ها ده وقفة وجود ثابتة الوجود اللي هي موجودة حقيقة ولا واحد يقول لها انا مش روح هل واحد يرضى يقول لها انا مش حاجة اسمها روح موجود تطعب؟ نعم تطعب الاجتماس ربنا الله يتوقل انه سعين موتها والذي لم تمت في من فهذا وقفة ثبوتي بالنسبة للروح ثبوتي يعني ثابت لها فهل الروح مرئية لنا؟ لا ليست مرئية لنا فده وصف سلبي نفيت عن ايه عن الروح يبقى الروح لها أوصاف ثبوتية وأوصاف ايه سلبية او منفية هو عايز يقول على اساس إن ربنا سبحانه تعالى وله المثل الأعلى برضو له أوصاف ثبوتية وأوصاف ايه منفية يعني من الأوصاف الثبوتية اللي يتبثت لله عز وجل الحياة القيومية السمع البصر والجاء خاصه بقدره العزه والجلال سالفه بالنصر وفي الفاظ منفيه عن الله فقد ضمن كمال المقصد زي نفي الظلم ده وصف الله عن نفسه او نفاه في المقابل ايه العدل فالعدل من خلال الصفه السلبيه يعني صفه السلبية نفاها الله عن نفسه يبقى في المقابل كمال الضب فاكريني الكلام دا ان طريقة السلف الصالح ومثلوحة كلمة عن كلام دا ان شاء الله ستبقى سريعة في تأسوية اي حاجة ربنا يمتلع عن نفسي لابد ان تتضمن المقابل النفي عند السلف يتضمن كمال ايه المقابل او كمال الضب فنقول ولا يغضم ربك احدا يبا فيه كمال عزل لا يغطى عليه شيء في الارض ولا فيه السماء يبا فيه ايه كمال عزل لا تخضوا سنة ونوم يبا فيه كمال الح فالروح فيها صفات ثبوتية وصفات ايه سلبي وقد اخبرت المصوص خلي بالك اوه انها تعرض وتصعده وتصعده من سماء الى سماء دواب تثابت له ان ربنا تعالى والحديث سبت عند قبض الروح تأخذها الملائكة لا يدعوها طرفة عين ويسعده بها تصعد بها للسماء وتفتح لها ايه ابواب السماء اذا هم روح الانسان ويسعدون بها الى السماء يبقى تطعب وصف سابق له والطهضة طب بنا أعيدوها إلى, إلى الأرض ده نص حديث النبي عليه الصلاة يبقى ده وصف سابق لهذه الروح وتسل منه كما تسل الشعر من العجيب زي ما رسع السلام وصف فتخرج نفسه تسيله المؤمن كما يسيله القطر من في افتقاء دي منطقة ما يتمزل خلوطة كده وسهلة أما الكافر فتخرج نفسه كما يخرج السكود اللي هو الـ الـ الـ الـ السهم المتشعب من السوف المبلوغ بتنتزع الملائسة بصعوبة جدا جدا بالنسبة الكافر نظرا لتعلقني بالدنيا وعدم رغباتي في الآفرة فإذا دورت تثابت لها كما تصل الشعر من العجين والناس مبطربون فيها يعني إن تيمية ذكر هذه الأوصاف بناء على وصف نقل ولا وصف عقلي <تصفيق> يعني إن تيمية في هذه الأوصاف اللي ذكرها إن هي إيه تعرض تصعد من سماء إلى سماء وأنها تقبض من البدن تسلي منه كما تسلي الشعر من العديد دي يجي الكلام دا من, من رأيه ولا من نقل من النقل. لكن لما رجعه هو يتكلم على قبيل العقل والناس مطالبون فيها فلنهم طوارث من الكلام يجعلها جزء من البدن أو صفة من صفاتهم كقول بعضهم إنها النفس أو التي تتردد في البدن وقول بعضهم إيه؟ إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن يعني واحد لك عرف للرؤون إن ما كانت تشترجع للقرآن والسنة وتاخد منها الأوساط يبقى صعب إن انت تصل إليها بعقلك فناس اختلفوا نفسهم حتى إن الفلسفة لما استلموا عن الرؤس فيها أكثر من 70 قول في تعريف الرؤس فكل واحد بيحسن وبيعقلي قول لك الشخص بيموت ليه لما روحه تطلع فبروحه بتطلع إزاي فرقيحك بقى رفضت عزاي لو قطعت نفسه يبقى روحه تطلع يبقى الروح هي النفس لو درجت الحرارة ألت حيموت يبقى أوجالك يبقى حيموت يبقى الروح يضغط بالحرارة لو النبض توقف لو الكين يتوقف فكل واحد بقى حيشوف له ايه اي سبب يصدف فروج الروح بهذا السبب لكن هي الحقيقة ليس كذلك ان الروح امر غيبي كيفية غيبية صحيحة ليست غيبية بالنسبة للملايكة اللي بينتزعوه لان هم طبعا بيصحبوا حدا شايفينهم يدركون حقيقتها وكيفياتها وهم متخصصونه في قبضها نحن لا نراها مع انها وكل انسان له روح مستقله هم يسحبونها ويعني ياخذونها اخذا زي ما وصف النبي عليه الصلاه والسلام في تفصيل اخذ الروح ان ملك الروح يقبض الروح ذلك مطفئ القوه ثم بعد ذلك ينتزعها فتاخذها الملائكة منهم ومن ومنهم فواكه اهل الفلسفه يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم واحد يقول لك ايه ازاي يصف الروح واجب الوجود واجب الوجود اللي هو ايه قول نسيت ولا ايه هل اسم واجب الوجود ده من الاسماء اللي درسنا لا لسه ده اسم اللي درسنا وإنما استحدثوا المتكلمون وبتينية بيشكر هذه الألفاظ على أنه بيكلمهم يعني مش إقرار من شيخ الإسامة بتينية هذا من أسماء الله إحنا قلنا كلام ده بكذلك إن تينية بيستخدم مصطلحات الطائفة التي يخاطبها ولا يعني ذلك أنه يكرها معه وعدم فهم منهج بتينية أدى إلى خلل الكبير في قضية الأسماء الفاسم أنهم يفهمون إن التينية لو ذكر أي إسم يريقره وهذا خطأ للمتينية له اسلوب معين في مجادات القصوم هذا الاسلوب إن لم يكن واحد متعمق عاش مع تراش الشيخ السامي التينية وفهمه ليؤدي إلى فساد كبير في أن ينسك إلى متينية كلام ليس من قوله ولم يقله فطرى الصوفية قوله متينية تبعنا والخوارج قوله متينية تبعنا واللي بيكفر الناس يقتلهم بجلب استشعروا بكلام متينية أخي بلا في الزئواء أي واحد يجيب كلامنا في متينية آخر والربي يعني بريء من هذه التهم لأنه هو إذا أردت أن تأخذ رأيي الشيخ السلامة المتايمية فلا تأخذه في أول كلامي ولكن تأخذ كلام الشيخ السلامة في آخر كلامي إنه في الأصل بإجادة الخصوص حتى يقضي عليهم وبعد أن يقضي عليهم بطريقتهم قولوا أنا بالطرد منكو حعمل فيكو كي ومن لو أنا ردي باب أقول بكتابه السنة حيث أو كذا وكذا وكذا فيجي واحد يأخذ كلامه وهو يعني متقمص او يمكن نقول لا الدكتور هذا الصنف الذي يجادلوا ثمثينية لا يقر اصلا بحكايه ان في مصطلح في معنى الوجود ده هنعرف دلوقتي ان في مصطلحات ان تميه بيحدده لا انت قصدك ايه ليها الاول زي مصطلح الحي و ليها والجسم ومثل هذه المصطلحات لا بد ان تحدد وتطبق إنما أي مصطلح كده طرأة كلام شيخ السلام الثانية بيطر به هذا خطأ من اشتغط نفسه وهذا يدل على أن الذي يتحدث بمثل هذا لا يفهم كلام الرجل وهذا الرجل عالى على أهل العلم ودرعه أكثر من نفسه لأنه غير متعلم بالشكل الكابل اللي يميز به كلام أهل العلم طيب بيقول يصفون الروح بما يصفون به واجه الوجود عندهم وهي أمور لا يصفت بها إلا ممتنع الوجود ممتنع الوجود طيب احنا بنقول ان ربنا ستفعلين احنا نتكلم على الوادي والممتنع والمستحيل والدائم بيقولوا مثلا الروح لا هي في دافل البدن ولا في خريج ما هي دوة البدن ولا بره طيب وانتو قلتوا الكلام ده من ايه ما حدا لاني موجودة دوة ولا بره هتبقى فيه ده شيء ممتنع اصلا ما هي دوة يا فين بره الرؤية تدخل إلى البدن والملائكة تنتسعة من من البدن لبه هي في في البدن الله اللي توفل أنفس حين موتها والتي لم تمت في منام فينسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المشد لبه هي بسيطة تدخل في البدن وتطلع من البدن فهو لا هي جوة ولا هي برض لا داخل ولا خارج طب الكلام ده هو عمره المتامع ما هو يدعو يا بره زي ما قال ربنا السفاعة تعالى لا نقول عليه موجود ولا هو ما موجود ده اسم ممتنع ما أبرش أن أنا تخيل الكلام ده لا في الواقع ولا حتى في الأزهاج فيقولون لا هي داخل داخلها في البدن هو طبعا عايز إيه إيه إلى المحلهم زي ما أنت بتقولوا الكلام ده في الروح فيه جرك وآلف رب العزة والجلال فقالك إزاي وانتوا موقنون بأن, بأن الروح حقيقة موجودة وما تعرفوش عنها حام انتوا مختلفين هنا ومش عار لكن بتكرروا في النهاية انها موجودة او لا مش موجودة موجود وغيبية واستنعجزين عن تخيص الآن نفس الكلام هنقوله فين؟ من, إيه؟ من قياس الابتاس الاولى اذا كنا نعجز عن تخيص الروح وهي مخلوقة يبعجزنا عن تخيص الخالق من باب اولى ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعب ولا قهضة ولا هي جسم ولا عرب ايه ولا جسم وانا عرب هو بتنميه حتى كل مملكة أنا قلت لكي الجسم يا أخوان أقول جسم جسم ده يعني طبعا الجسم يطلق على بدن الإنسان جسم لكن التعريف مفتناحي بالنسبة للجسم عند المتكلمين نميلوا اتكلم عن الجسم قلت لك هو الجوهر الفرض الجوهر إيه الفرض او ما ليس بعرض إذا جسم أو نص حقيقة مرئية. الحقائق في حد ذاتها مسجلي ازاي يعني الحقائق المشاهدة في عالم الشهادة تختلف عن حقائق اخرى موجودة معنا واخنا محنش شايفين يعني ممكن تلاقي مثلا في المسجد جني من المؤمنين ولا حاجة حضرين لا يستمع لا يملك ملايك مستمع في بيت من بروت الله يقلون كتاب الله الا حفاتهم ليه الملايك نساء الله جزيلا يكونوا معنا الملايكة موجودة وهي حقيقة مرطية لغيرهم يعني ممكن يكونوا هما شايفون بعض لكن احنا شايفون وما حليس شايفين ما عند حقيقة ونحن نؤمن بها لان الذي اخبرنا بها خالقهم رب العزة والسلام نبينا صلى الله عليه وسلم اخبرنا بذلك فالملائكة موجودة والدين موجودين حقيقة وانا خيالي قول يا خوني انا عايز واحد يقول خيال فيه اللي يقول لك خيال يبقى هو عطى مش مؤمن بالله وملائكتي وكتبه ورسل اليوم من الاخر القبر الخير وشر لا ذو الحقات بس انا من لكن في حقيقة بالنسبة لماذا اشني فينا انا شايف جسم الدان اخ واخ واخ لا يرى ذلك الا من اصيب مثلا او بطل البشر نسأل الله عز يعني ان يحفظ علينا اسماعنا واصفارنا وان يعني يطرم من ابتله في بصري بالجنة اللهم امين يا رب احنا بنقول دلوقتي ان مثل هذه الحقائق. هل الملائكة ابي ولا ليست ابي سام? قولوا يا اخوان. شوفوا انتم من التسعاتين تتكلموا في المسألة? قولوا كيه الصراحة. اجسام حقيقي. بس تتناسب مع عالم ايه? الغيب. زي ما الانسان جسم حقيقي يتناسب مع عالم ايش والروح ايران جسم غيبي يتناسب مع عالم الغيب والعالم الشهادة. ها? عالم الغيب. ما هو الإشكالية مثلا لك حكاة مثل بين الإنسان فبعض الناس يستدعلوا قرية خب... يستدعلواها ليه؟ يقول لك ما فيه جسم يدخل في جسم هو بالإنسان بعالم الشهادة مش بعالم الغير تاب إزاي الروح تدخل في جسم الإنسان كان جسم يجير بشي جسم إزاي من الملك الموت نفسي يعد الانضرار مشكلة برضو أينما تكونوا يدريكم الموت ولو كنتم في بروج موسيقى لو واحد أفلين عليه أو صبينوا في خرطانة مسلحة لكل جالس حيموت ولا حيأخذ نفسه وحيعيش قول يا أخوانا ملك الموت حيدخل جيمه إزاي هذه القضية إذن هو سوف يموت وملك الموت سوف يقبض روحه لأن ما يحكم عالم الغيب من الحقائق لا يحكمنا ليه؟ لإن إحنا شايفين هذه الكسافة المادية من خلال أشياء قال لي أني يتكلم عنها دلوقتي أني فيه ثلاث محاور فراغية اللي هو بيسموه البعد الثالث فيه بعدين وبعده ايه تالي فتشوفوا الصورة مجسمة تشوفها مجسمة من المحاور الفضائية اللي ممثلة في محاور هم تلاثة لما تعمل امتلاب لكل ما هو وريط ما عصيت مش كده برضي خنوا ان ايه جماعة عبداللهندسة الفراغية اكيد متصورين كلام يمفاهمين ايه لان المحاور هم تلاثة فسي فيه واحد يبقى موجب فينتج العقس الاسانة وهكذا فلان ايه ايه المحاور الفراغية فاا المحاول الفراغية هذه بس قطع أن تتصور الشيء مجسم بس من مقاييس عالمة ايه الشهادة الشهادة مش عالم الغيب عالم الغيب بقى مقاييسه هم نفسهم ومش عارفين لأن هم بقولوا أن الإيف كورونات بتدور مش في ثلاث مدرات بس يعني في مكور سيل وصاد وعيد أو إيه شوائي جد اللي بكلم عنه الجماعة بالطور الفراغية فهله كمان فيه عشرة جمان عشان تتحل المعادلات ثلاثة شايفينهم وعشرة ما احناش شايفينهم الاكترون نفسه بينشي فيه والاكترون ده شحنة ودسين ده ما بقوله حوالين النواة فسبحان الله لك ابقى هذا يعني علمياً وثابت رياضياً ان فيه عالم غيبي عايش معانا ما احناش عارفين كثيراً هم اثبت الكلام ده الجماعة كفار لا احناهم بقولوا لا الى الله ولا يعرف محمد بن الله. صلى الله عليه وسلم هم يتعاملون مباشرة مع معادلات رياضية واشياء هما بيحسبوها هما بتعمل فيه فمقولوا هذا يحكم ان في عالم غيري حقيقي موجود ما احناك شي فيه فلما تجد يفكر لحاجة بقضية العمل الشهادة وتقولي ازاي من الجن يمكس بانسان او الشيطان ازاي قرن الانسان او يأثر فيه او الروح يتخل فيه او هذه الاشياء يقولي اخونا هذه غيبيات. ديهاب فنؤمن بالخبر اللي ورد عن رسول الله وعلى الله وعلى الله ونصدق به اما الكيفية فاني شغلتنا بات احنا نسوف السئل المحسوس المرقي ونحكم بما علمنا والله عز وجل قال في الكتابي ولا تقفوا ما ليس لك بيه ايه ان السمع هو قال السمع ليه لان لك فدود فهو ما سنيعه تحول والبسط من خلال الرؤية فهو يقول لك والله انا من الشايد الحقيقة في يبقى معنى عدم رؤياتك لهذا الحقيقة نفيها انه مش موجودة واحد يقول لك برحل لك ونشوفش القبر حاج يبقى معنى كده ان القبر يوجد شيء عذاب ما هذا منطق الجماعة اللي هم مش قادرين يستوعبوا حقيقة التوحيد لأن حقيقة التوحيد معناها أن تؤمن بحقائق غيرية أخبر الله عنها ليست خاضعة لأقيمتنا وما يحكم عالم الشهادة من أمثلة أن يفسرها ولذلك الخلاف برضو على قرونة المكان يعني مو أحد يقول الخلاف مكان ولا منوش مكان قولي يا خلن شوف ازاي يعني دلوقتي اقول بعض المشايخ يقف على المنبر يقول لك ايه طبعا هم دول اللي بيقول اغلبهم أشاعر. لا يسال عنه باي لان اله لم وكل من كان في مكان فهو محصور لا يسال عنه بايه باي سؤال الحقيقه وطرحها للناس هل ده تقعيد ما تقولش أين الله فلما يجي يقرأ أصلاح مسكي بالرسول يقول أين الله إيه الجارية عليه الصلاة والسلام قالت في في السماء لك أصلا أين المكان يعني الرسول مش عارف إن أين المكان يبدأ هنا في وقت هيعمل إيه في الكلام الرسول على الصلاة والسلام حاجة الاثنين يا إما أنه هو يكذب بخبر الرسول وزي ما بحثنا بعضه لابده أخبر أحد ومش كل خبر ورد في البخار يتأخذه خلط طعمة في الصنع اللهم صل على النبي ما تشب بها كده السنة ضاعف من مثل هذا يبقى بالوقت هونت انت بقضايا الاعتقاد اللي هي اهم القضايا قول لها حديث ستة في صفح البخاري يبقى تهون كمان بباب الاوامر والاحكام يبقى الصلاة ما بيش دعي اخذ كيات صوات الجماعة ولا تصلي صلوات الخامسة مغرش حالي حتى تهون في كل والشيء لان انت اصلا في الارض عايز قطعا في حديث البخاري ما هي القضية كده يا اخواني قول لك ده حديث ظنية طب بالرصالة السلام دي قوله ان اظن اكثر بالحديث يعني لا تصيب عقيدة لك لا ما تاخدش منها عقيدة ليه؟ لانه حصف قادة في جنبه اسهى على عالم الشهاد ان اي مكان وكل في مكان يبقى محسوب في تين ان الرسول عليه الصلاة والسلام سأل وقال لها اين انضار الكلام فيه نفس المنهج بتاع طاقتل الاسماء والصفات اللي احنا بنقعد و بنحاول ان ان اين إن كان السؤال عن شيء مخلوق في عالم الشهاده كما كان عالم الشهاده شيء يختلف عن مكان عالم الغيب اذا نقول اين ملك الموت لو مك الله اعض ما من شيء ولا في واحد زيه عشان نقول له شبهه اين هذه الملائكه ولا تحف الملائكه بل لازم يكونوا موجودين معاه بس هل هم محصورين في مكان يعني في الحاله واحنا قفلنا الابواب والشبابيك يبقى الملائكه مش هقدروا يطلعوا للسماءهم انت فاهم النقطه دي محصوره في مكان اهي رأينا اللي معصورة المكان نفيل تعالينا الباب مع العطم يقنع لما بدي بالمفتار لكن الملايكة منفعش عليها دي دي لأن مكان الملايكة يليقوا بها هتطلع من السبع طبعات اللي بأسنصر ولا بحاجة فإنما كل واحد عايش حادئ يفسرها بإيه بموقيف على المشهد مرة من المرات بشرح الحديث اللي هو يتعاقبون فيكم ملائفة بالليل والنهار يعني ذات الخطبة الضمع فيعرض الذين أباتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو بين كيف أتركتم عباد فواحد الأخوة من الحاضرين هو يعني أخي متأثر كان أيام من تطرة شوية الشيوعية لسا أثرت أزهاني من كل حاجة علمية والدين ومدين هو الرجل دي يعني الفكر في عايز كل حاجة في إيسك بالملك فقال يا دكتور ما, ما ينفعش مشاعر أن حديث يتعاقبون فيكم ملائكة وبنائنا إن أنك تلع المسافة دي العصر في بات العرش مناسبة في واحد كل يوم اثنين يطلعوا العصر على الفادي خبالك ازاي وزي وردية اثنين طلعين واثنين نسجين فده مشقة كبيرة وحكادي صعبة اول شيء مستحيلة فقلت ان احنا نفسرها بتفسير تاني ايه هو التفسير التاني قال لي انا مسلا ملاكة تبقى في الارض وعنده انظام فاكس <تصفيق> يدخل فيه ويطلع عند ربنا فوق تصور ان يكون واحد دي عقليته عشان يفسر هذي بغيريات ونفس الكلام تشكاف البراطة ناس لا يوم للبراق معين يمكن يقولك انا سبع جمعية شرعية او سبع جابة كذا سبع جابة. لا يوم براق براق هي اعمل حال احنا الناس طلعت الامر بالشواريخ وانت غيرت لي براق ودابة وفتاح هذا حاجة فيقول العائل يا اخي ما تقولش هان هي هو اللي خلقت واللي خلق اللي خلق الشواريخ دي اليس بقادر على ان يجعل براقا او دابة طبعوا حكرها عند منتهى بصر يا. سبحان الله أوليس الذي خلق الشموات والأرض بطالع عامة وقمش هذا نفس المنطق لما قريس كذبت رسول الله سنة في قضية المعراض وأبو بكر قال صدقه فيما يأتيه من خبر السماء بين عشية وضحاة إذا كان ذا بيحصل وان يشده لما سدهوش اللي بيقوله وثم يصديك فهنا المسألة بين منطق من يفهم الحقائق الغيبية ويؤمن بها ويفرق بين مقييسها ومقييس الحقائق اللي موجودة في عالم الشهادة وبين من يجعل مقاييف عالم الشهادة حكم على كل ما يرى وما لا يرى اللي هو ما اسمكش كلامك انت تسأل عن ايه رعب قالنا تدل على اما مكان غيري او مكان ايه محسوس المكان المحسوس يبقى اللي بلتال فيه محسوس إنما ربك الله قال أين الله يعلم أن أين المكان ويسأل عن مكان غيبي لا يخضع لمقاييثنا والله عز وجل ليس كمثل يشيئ فيه فالله على العرش كما له مكان كما أخذ اسأل كيفية المكان بشكل العرش إيه أبعاد العرش إيه مشافات العرش إيه مش حاضرة أقول لك ولا حتى يعرف جوة لأن الله عز وجل ما أخبرنا عن ذلك أخبرنا أنه حقيقة موجودة لكن ما كيفيته وما شكل العرش تعرف انت جاوه ولا حد يعرفها ابدا بس تمام ان كذبنا الحرب اه اما او يؤول بغير ما يحتمل النظر وده اللي بيحصل ما هو اما يرد الخبر او يقول لك ده هو زي مثلاً أما يلاقي النص ما قلت في القرآن أعملتم من, من في السماية ويقولك أويها ما لهاش حال غير كوي وكل نص في ناوهامة تشبيهها أويله أويه أوفوض روزاً دي هلقولني إحنا أشرنا إلى هذا في سبق في عدد كثير لكن هي بتيجي تفرر نفسها على ساتس وابس بعض المعاني والعقيلة مترابطة قالوا لا،, لا تصعب ولا تهضط ولا هي جسم ولا عرض وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة لا ده هو بتكلم عن الروح بقول لك عن الروح ايه ولا هي جسم وان عرب العرب اللي هو الشيء المعنوي اللي ماليش وجود يعني لم لك مثلا ايه العزة العزة العزة العزة وقف اتصف به من العزيز رب العزة كون فالعزة بخلاف لما أقول لك مثلا اليد تعالوا اتنا برا فينا احنا كمثل باليكبير يا رشد عزة الشخص اقول لك الشخص ده عزيز قاني فهمت معنى فهمت ايه معنى المعنى اللي هو فهمت منه ان الشخص دي قلوه ما كان في قومه او الناس تحترمه لكن مقدرتش تخيل شيئا بعينه زي ما قول مثلا واجبه ودهوه قدرت تصور صورته وقدرت اللهها بالبطار فات اخبرك ازاي? فقدرت احجز كيفية فطولنا بحجزك الكيفية واصبحت معلومة ومرئية لبدا جزء انما لن نفهم شيء معنوي يقولك ده عرب يقولك الاخلاق الاخلاق تعتبر عرب انما لو شيء تحسي ملموس يقولك هذا الشخص آآ يعني آآ طوله كده وعرضه كده فهذا شيء هحدد فيه جسمي محسوس ومحسوس فهينا ما الجسم والعرب خلينا اوضح لكم بسرعين ايه خلي اللي هو انا ما اقدرش احد لا بس ما ما اقدرش انتربوا عليهم الجسم والعرب فيما يخص هنا نحن اي لانه مثلا الملائكة غير محسوسة لنا ولاست اعراض انتو فاهمين يا اخوناك؟ يعني عالم الغيبيات هل هو من باب الاعراب ولا من باب الابسان؟ هايقول لك ابسان حقيقية او حقائق موجودة حتى لقد الجسم انا ما رأش اقول اقول حقائق موجودة ومخلوقات خلقها الله عجلد كيفية يعلمها رب العزة صلى الله لكن هتقول لي مثلا هي الجسم هو كل ما لا يحسب طيب ما ليس موجود؟ هذي ليس ابسان ولا ليس فقائق؟ لا يبقى إذا لو أنت عملت الملائكة من بعد المعنويات أو الخيالات يبقى أنت لم تؤمن بحقائق حتواجه الإنسان في الآخرة إنما الملائكة تسوف المجرمين وتسرم المؤمنين ويطوفوا عليهم ولدن مخلدون لو ترى السلام دا كله خيال عشان إحنا معنى الشيطين دلوقتي يبقى ما بيش حاجة ما بقى دين ولا أخرى ولا دنة ولا ولا, ولا معاني جاءت بها الرسل إنما هذه حقائق لا نعلم كيف يتعلم فالمقصود بالمعنويات أو الأعراب على حسن مصطلحهم وانتنا نحن نقول حساس أعراب وأجسام وكلام أنت تقسيمات كلامية ماش تقسيمات شرعية يا الجسم نفسه مضو الجسم بيطلق الجسم على المنخلوق المرء بالنسبة لنا وإذا رأيتهم تعجبك إيه أجسامه علي أن كل واحد منهم إيه يعني ما شاء الله مثيم وقوة وطلابة وكاة وإن يقوله تسمع لقوله فالكلام اللي صادر مني ممكن أقول عليه عارض ليه؟ لأن محدش شايفه قلتك تسمع ونوصل لأوزه لكن حد يعرف يشوفه الكلام هو ماشي ما انت عندك دلوقتي الهوى اللي احنا عابين فيه دلوقتي فيه الكلام نروش أول ولا ياسف صحة ولا لأ الهوى اللي احنا عابين فيه اكتبه واسع على الصق طبع قد كده يجيب لك حوالي ربعمائة ستمائة قناة ألف قناة وتلاقي كلام من الوحد يتوفي أخي بلق كذلك؟ الكلام لحد يرى فينسقه؟ الترجم للترددات ودراته وصلت للطبع والرسفر والترددات الترجم مثلها نابضات كهربائية وأرقام وبسع دو كلام كل وسبحان الله حتى الآن ممكن يكون تسجيل العمل نفس يا فن كل حركة أو سكنة أو شيء بتتسجل في الأرض بطريقة معايرة حتى نشعر كذلك؟ مش ربنا سبحانك على قلت إيه ده زلزلة الأرض وإيه؟ جب جناة واخردت الارض اتقى لها وقال الانسان ونالها يوميا انتحدث اخبارها بان ربك ايه اوحى لها اوحى لها ازاي يعني وتحدث اخبارها ازاي ان الارض طمطط بما حدث عليك ازاي كلام ده هيحصل انا ما قدرس اتفصل بطريقة علمية اه معاقرة وقولك لا ده ان الممكن اترده يحصل لك لا يستبعك بالتحصل لا يستبع لان ان يقدروا يشوفوا حكاية الطرف والذي الصورة صلعت وانتقلت على مسافة آلاف الكيلو مترات يبقى الآخر الدنيا هناك وسيكون بس مباشر على الهواء مباشرة اللي بيحصل هناك وأظن الوقت ما عارس حد يعرف يسجد بالكلام ده نبقى في المسجد هنا يوم الثلاث والناس كلها فتتفرج على اي حصل في إفريقيا مش كده برضه؟ بس مباشر ويتابقوا لحظة الله فسبحان الملك الكلام ده كان لو انت حكيته مثلا لو حد زي عنتر المسجد في ايامه بني عك ولا حاجه وحكت له ان احنا هنشوف اللي هيحصل في الشام وفي العراق واليمن والحاجات دي لحظتك وحتشوف الصوره قدامك هيقول لك طب استنى رساله خلام رسومه ناقله من معاد من رحله النعراج وبداوا يسالوه عن بيت المقدس ورفع الله له بيت المقدس يعرض الحاجة. وشايف بقية المقبض سوعد وصفولي. اه? سريح وعد لك ايه? هو رسول بيقص. رسول اخبرنا بهذا. احنا صدقنا ببالك ودمعه بجال الناب على الزوات الخلال. لكن دلوقتي لما قل لك مثلا والله واحد اعج منك. وهو واحد لاي اعج في امريكا هناك. فاعل على الموقع جوجل والموقع اللي بيدعم نظام جوجل. قل لك ايه والله احرك لي. المسجد اللي لناشق عبه دي فوق وشوف لي كم واحد واقفين فوق ولا واحد واقفين تحت وقرب الصورة قوي هو هناك في امريكا قعد بيتابع ويتجسس علينا كل الغرض بيه وبيحكم ما بيحكمش الوقتين ادخل على موقع جوجل وانت تتعرف الشوارع والعربيات اللي موجودة فيها صحيح عمينا اسابتة خدمة مجانية لكن ادفع فلوس هيديك الصورة تتحرك محظم محظم الواقع تشوف الشارع بالوقت اللي احنا عابلين فيه ايه والجماعة اللي فرشين الكتب وقعدين حتى هون كن يعرفوا ساعتها كماني كان كم كتاب يتباعها وكان كتاب العناوان اللي موجود الأمور دي يأخذنا من الغريبة على حد لا الوقت الأقمار للطمعين الأمين هو والكوليسكوبات الضخمة يقدروا يتصوروا بيها أي حاجة من الأشياء دي ولولا رحمة الله بينا ولولا يعني ايمان المؤمنين ويعني دعاء الحق سبحانه وتعالى أن نعني أبصر كثيرين عننا لكنا من أضعف الأمم الآن سبحان الله نحن طبعا دعوكان لكن البعض الساعة ما زالت في الأمم فيه متماسكة إلى حد ما إن فيها ناس بهذا العدد يقولوا لا إلهي لله محمد رسول الله نرجع للموضوعنا تاني وقد يقولون إنها لا تدك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج وإنما تدك الأمور الكلية المطلقة فانا فكرة العبارة دي خلال صعبة فانا عاجة اوضحانك بشكل مباشرة يعني قولوا الروح اللي موجودة فينا لا تدرك الحقيق اللي موجودة في الخارج احنا قولنا كلمة خارج يعني ايه? ايه من كلمة الخارج? الخارج يعني خارج الذهن او خارج البدن الواقع اللي اعنا جا فينا فقولوا الروح تشوف اللي جواه لكن ما تشوفك اللي برده ما تشوفش اللي برده البدن خب انك ازاي؟ كأن يعني بتكلموا عن واحد جوه واحد ومحبوس جوه أفصل بدن وموش شايف اللي بره خبالة تجيبونه لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة أيها الأمور الكلية المطلقة؟ يعني الحقائق اللي بتيجي من الخارج وتصفض في الداخل فيفن منها معالج يعني يقول لكل واحد بتكلم من البشر الروح بقى بتكلم نفس عجوب كل واحد من اللي بتكلم وبقى في البشر يبقى له وكل واحد بيسمع يبقى له أذن وكل واحد كذا يبقى كذا واللي على العرص يبقى محمود تاخد المعاني الكلية لكن هي من تصف لبر ده على العسل كلامهم ومعاني لا تخبط من القول من الحقيقة وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبين له ولا مداخلة مبينة يعني منفصلة ومداخلة يعني حل فيه وليه حتى تمكنونه أنه لا جوة العالم ولا خارج العالم وطبعاً الكلام ده ما حقيقي إيه إن أوصفها اللي وردت في القرآن والسنة واضحة جداً وذكرها من تيمية إن هي تعرض وتصعب من سماء إلى سماء وتقبل من البن مبينة يعني منتصف لا هي مبينة للعالم ولا داخل العالم يعني لا منتصف لخارج هذا العالم نجل نعيش فيه ولا في داخله هذا معنى فيلم تيمية في من تيمية بيستخدم الأنفاص ده بيحاول كلم دي لإنه هو ده اللي علوف ربنا فتحنا تعالى ألوف الله عز وجل إن ربنا لاهو داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم ولا نقول فوق ولا نقول تحت ولا نقول أي عز وجل فهمتيني يبقينه أنتوا الكلام ده مختلفين أصلا فيه في الروح وهي مخلوقة وإحنا متفقين على أنها حقيقة هو عايز يوصف نالي هذا وربنا قاموا ليست داخلة داخلة في أجسام العالم ولا خارج عنه نفس الكلام مع تفسير الجسم ما يقبل إشارة تفسير ولكن الجسم عند هؤلاء ما يقبل إيه؟ الإشارة الحفسية يعني الوقت الملايكة تقبل الإشارة حفسية لا تقبل لأن نحن يبقى على ذلك إن الملايكة ليست لها إيه أجساب معيني حقائق الله أعلم بكيفية فينصفونها بأنها لا يمكن إشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنى يعني الأوصاف اللي هم بلوها دي وقت شيء موجود ولا شيء معدوم قولوا يا إخواننا شيء معدوم او شيء ممتنع انتم إلا داخل العالم ولا خارج العالم ده شيء من الوقت المعرفة يستوى يجوه ولا برة انما لجوه ولا برة مع بعض كده ده شيء ممتنع واذا قيل لهم اثباته مثله اثباته مثل هذا ممتنع في دروس العقل يعني محبش يقبل ان الحاجات ممتنعة كده او او او معقوله يعني لي مثلا لا موجوده داخل العالم ولا خارج العالم ولا جوه البدن ولا خارج البدن والكلام ده ممتنع الا لا ده ممكن بل هذا ممكن بدليل ان الكليات ممكنه موجوده وهي غير مشارقه لي ايه المقصود بالكليات مقصود بالكليات اقيسه الشمول لا اقيسه الشمول طيب لا لا اقيسه الشمول يعني اقيسه الشمول يعني مثلا عباره كل من كان على العرش هو محمول المعنى دي حد يعرف ينسكه قوله حد منكم يعرف ينسكه في يده كل ما انترع العرص فهو محمول دي عبارة قياد الاخيسة دي والقوانين حد يعرف ينسكه اما يكون مكتوبة في الكتاب ينسك الكتاب اللي مكتوب في هذا الكلام لكن لو انفصت عن الكتاب واحد قالها والتاني سمعت وهي ماشية من, و... من واحد لواحد في النص حد يعرف ينسك الكتاب دي اخونا ايه معرفش مشكل لأن دي كليات ممكنة موجودة قولك دي قواعد موجودة اتفاق صامت بدون البشر يعني احنا دلوقتي في حدث مع ايه القوانين الصامتة قوانين الحريات ما بيش حدث مع حرية مطلقة أبدا ما بيش حرية مطلقة على الإطلاق إلا بمعنى المشيئة المطلقة لرب العزة والجلال أما ما سوى ذلك ما تسوى اللي لك انا حر حر في قدود كل واحد بقول انا حر بس حرية مطلقة او انا يبقى كل واحد مطلقة مقيدة فايه الحرية الجامعة والقيود الجامعة الكلية ففيه قيد كل على البشر بنسميه الاتفاق الصامت من غير محد يتكلم يعني ما يفعش مثلا قابل وعبة السارع او مضاب وفش قال لك في ايه وقال لدي حاجات بتحسن مدى الاشت تدق عليها <تصفيق> لمعي القعد حتضرب حتنضرب ليه لأن دي قواعد كلية ماشي لكل فعل ايه رب فعل دي قعد ماشي كل البشر بل لكل فعل رب فعل هو اصله يعود الى قول تعالى واجتماعها رفعها وابعا ليه اللي سألني لو كفى مالك هتجي تبص تلاقي كفى الثانية رفعت ده شيء تلقى فبالوقات ربنا وضع الخن بميزان الميزان اللي يختم والقواعد الكلية اللي تختم الياه قواعد الخرق الفقراء ما اخدش حقهم من الاغنياء فدخل الاغنياء واستعصروا بالماء ايه اللي هيخفض الفقراء هيكدوا عايزين يا ابن فهيسروا هيكدوا حينقروا ما تنقلب الكفة عن الحسن هو الدور كلا يا اخواني طبعيتها فيت لكن لو اني جه تبه حق الجه والزكاة دفعة للفقير والفقير رضي الله وقدره هتلاقي الأمور استقامت والناس حبات بعضها مش ده المجتمع الطبقي معناه ان فيه ناس واخدين الخير كله له مستأثرين بيه وناس معدمة مش لايه حاجة خاص اما طبقة غنية جدا وسريعة جدا جدا او معدمة جدا جدا فالطبقة الوسط ما ليه ما بتلاقيهاش في الغالي ليه ما هو يقولك ايه مستورة خبالك ازاي كل ما تسرت الطبع الوسط يبقى المجتمع بخير انتم معايقونا في الطبيعة لكن ليه لو ليه طبقة عقلية جدا جدا وطبقة في الحضير يبقى ده نهاية المجتمع ليه لاني لا لا لا حيرضع ولا حيرضع فديء حيحاول يحمي نفسه ويبقي نفسه حتى نقوى أهلك الاخرين والاخرون خضر مش حيسكتوا عليه فتبدأ الامور تغلي تغلي رسمة الفجر كده في الحالة جاء حتى انتعاب عملية النزال مرة اخرى وتتطلح القواعد الكلية المنخلة او المنخلة اللي موجودة في المختلة في, في البشر انتم معايا ولا انتم معايا في المعنى دياتي ففي معنى كل موجود بالنز اشتراق فام حريتي تنتهي عندي ايه بداية حريتك كراعي فائق مصلحة الاسر فين غسل اشباع كلكم رائم وكلكم ايه مش عن رائياتك بل هذا ممكن لأن الكليات ممكن موجودة وهي غير مشغل لها وقد غفى لسوك رامي تيميرها المحقق عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في في الأجهات أنعرف إن فيه في ذهني حق الأخرين وأدرى فهم يجني الصغير ويجني إذا أنت ضربت ذنينك حيدربتك لو أنت مجاكبت شوفتهاك هتبقى أخي أبو واحد وحيقعد يقلص عليك وحتكره المدنة بشكل أخبالك إزاي فأنا فهم هذه الكليات بغاية ما تستقر في جبني بتنقذ من شخص إلى شخص لو ست الولد اللي اكتشف القليات من نفسك بدون ما تفاهمه يعني احنا التربية المبنية على ايه علينا استفاهم القليات ديت الولد الشغير تقول له خلي بالك اذا عملت كذا هيخصر كذا ودينا يا ابني ماشي على كاسب الرجل تهوت وابره كذا كذا فتقوم تشوف مثال الرجل تهوت بيكنس وتعبان وغلبان احنا بنتجيله قد كذا الشبقة ده هي. اخبرك ازاي او مثلا ايه راح يبيع او يشتري حاجة من المحل فرانت غلط وديله اثنين جنيه زيادة تغيبهم فرحين معاك اثنين جنيه لا اروح رجعهم تاني تب رجعهم ليه بإني لو حصلت معاك وانت واحد بيحك عليك واخد منك كله غلط انت حتيبقى زعلان صح يقولك اه والحاجة الثانية لازم تكون امين لان ربنا امرنا وكده فتديله هذي الكليات في زيني فتركك ما تتبوش كده الامور تصل الكليات من خلال الت لكن من خلال ان واحد ياخدها من نفسي صعبة جدا لازم بقى يشوفه العدعم عشان يتعلم وبعد ما يتعلم يقول لك يشوفه أما يذبر بقى البراجة كيب ايه اسمع يا ابني الحياة عدو بيدني كذا كل شوية بقى يتكلم بموانتك الخبر بموانتك ديك شبادر عليها يا ابني الحياة عدو بيدني كذا وبيضرب لك أمس لبقى الأمس لديه اللي بتلاقى بينا البسر اسمع قواعد كلين كده برضو اللي ايه يا بدليل إن كليات ممكنة موجودة خلاص لا توجد كلية إلا تين في الأزهان لا في الأعيان أو في الأعيان يعني ليش طعب كلية حلقها راح أمسكها ولا خد أخذ تعالى خدها لا دعنا من إلها من زين البيهن ليه من زين الأخوية من زين زي زي الطلبة كده يعني فيعتمدونا فيما يقولون في المبدأ والمعاد اللي هم الجمعة دول في حكاية المبدأ والمعاد يعني نشرت الكون منهيته دوم الإيانة على مثل هذا الخيال عايزين يجعله الاخرى من باب التخيل من باب الكليات اللي الانسان يتصورها لكن ما لاش حقار من الاخرى من هذا الباب الذي لا يخفى فشاده على غالب الجهاز ان ازاي دينا اللي احنا بانتظر فيه ان الانسان يقص ونستمع كما نحن الان كل واحد فكر نفسه فكر اخوانه وسافر كل حاجة بتحصل وحياة من هذه الحياة يعني مش بس يخبرنا إن الإنسان أما يجي يتصور الحياة الآخرة عندما يحشر الناس على أرض المحشر إن المسألة بس يعني أمور يصعب تصورها بالنسبة لنفسي حقائق غيبية لكن أنا بتصور فيها إنسان أكمل في وجوده من هذا وعندما يبعث الله عز وجل من في الكبور يقومون بأجسامهم وحياتهم ودمائهم بما خلقهم رب العزة والجلال بكيفية تناسب تقبل وابع الآخرة ورؤية الغيبيات التي لم نكن نراها من قبل كما ربنا قال عن الكفار لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غفاءك فبشرك اليوم حليل إن في حاجات هو شفها ما كانش يتصورها وبعدين لما شوفوا هذه الحقائق ويوقنون بها يقولون ما قاله رب العزة والجلال ربنا أرثرنا وسمعنا فارجعنا إيه نعمل صالحا إنا موقنون احنا نوقن تماما الآن إن هذه الحقائق ستحدث وستحدث وسنقف بين يده الله عز وجل وليس لنا إلا هذه الكلمة كلمة التوفيق لأننا بشر كل من هذا مخطار والخطأ منا في هذه الدنيا وفي هذه الأيام بالذات اللي كلها مفاسك لا يخلو انسان من خطأ ولا يخلو انسان من عصيان إما من شهوة أو شبهة الذي يعصم من الزلم أن يتعلم حقيقة توحيده لرب العزة والسلام أن يكون موحف يقول لا إله إلا الله في نيته أن يصدق الله في خبري وأن ينسد أمر الله تبارك تعالى إذا علمه هي لكيمة التوحيد اللي تنفع الإنسان يوم القيام أما إن واحد يقول لك هذه من دام الخيالات زي ما قد نعبد بيقول إن المبدأ أو المعاد لقبية نشأة الكون أو نهاية الكون عبارة عن أمور تخيلية وأمور ليست حقيقية هذا الكلام كلام باطل لا يمكن أن يصدقه إنسان مسلم أبدا او حتى يكون مسلم وابتراب النفاوة المسبتة في الروح كثير وسبب ذلك شوف يقولنا بقى أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليس فيها من جنس هذا البلد يعني هو يتعاملوا مع الروح على انها مخلوق محسوس زي الإنسان بإصابة قياس التمثيل والشمو هو ده الخطأ الثلاثة ما بتفاوروا الروح مقاييش عالم الشهادة ويحكموا عليه صد بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجيز الروح عالم غيدي حقيقي لها وجود نعم لكن لا تخضع لمقيسنا لا قياس تمثيلي ولا قياس ايه؟ شمودي هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب بمخالفتها الأسلام المشهود السلوب اللي هو النخي يعني ليست الرؤكزة وليست الرؤكزة زي يقولون بردنا سبحانه وتعالى ليس بالجسم ولا ولا عرب ولا يتبعض ولا يتجزأ وليس بذي لون ولا بذي مجسة أو ما يشابه ذلك مما يقوله أولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة وكلا القولين خطأ إما واحد يمثل الروح بالمخلوق بالمشاهد بالجسم المشاهد أو واحد يجعلها من داب الخياة فإما يمثلوا وإما يعقلوا فاللي فقاله سيبه وصلنا فيه تين؟ المتينية جابنا في النهاية هنا كلامهم في الروح يبارعاً إيه يبي يمثلوها بجسم محسوس ومرئي من العالم المسهد أو يعثلوها أولئاً من ده بخيات نفس الكلام اللي عملوه فيين في أوصاف الله عجل وزان وفي أسمائه أه. وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تقصيل فإن لفظ الجسم للناس دي أقوال متعددة صلاحية غير معناه اللغة هو طبعا المتينية بقول يعني هم مثلوها مرة وعطلوها مرة تانية هل هي جسم ولا ما هي الجسم لازم تينيه علق على المسألة برضا فبدأ يتكلم على مصطلح الجسم فإن أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والإيه والجسد جسد المرض ولما نقول جسم إذا نقصد به المخلوق على طوب لما يقول جسم نقصد به إيه الإنسان بدليل وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما لانها ليست في عالم شهاد أو من هو مما مما يندرج تحت عالم الشهاد يعني هو هنا الروح جسم ولا ما جسم فانت لازم تفكر نقول له لو كنت تقصد الجسم اللي هو البدن او الجسد المحسوس المرئي فالروح ليست جسدا يعني ربنا قال ايه واذا رايتم واذا رايتم تعجبك فجسامه الجسم هنا اللي هو ايه ها البدن هل الروح بدن؟ هل الروح جسد؟ لا مش جسد. طيب. وقال تعالى: وزادوا بفضله في في العلم والجسمي. هو طالوط. طب ما طبعت لكم طالوطه ايه؟ ملف. فزادوا بفضله في العلم والجسم، فالجسم هنا اذا كنت تقصده هو هذه الروح إن هي جسم محسوس ومرأي فالروح ليس في الجسم على هذه الأتبار لكن كنت تقصد بقى إن الروح لا حقيقة غيبية بكيفية يعلمها رب العزة والجلال أو يعلمها غالقها فهي كذلك لا حقيقة أو لا وجود ما يقول نفسه وأما آل السلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود ومنهم من يقول هو القائم بلا ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنتردة خليكوا إياي الجسم هو الموجود الكلام ده موص صحيح الجسم في اللغة عندنا دي على الايه على البدا في نص القرآن طب الملائكة موجود ما نقولش عليا جسم من هذا القبيل ولكن نقول الملائكة عبارة عن حقائق وموجودات غيبية لو قلت هذا يلزم نية جسم انت حرورت نية جسم ده منهم يقولوا اثبات الصفات عند رب العزه والجلال تضليل لو انت اثبت ان رب مع عرف يبقى مجسم فالشفع ان كان ده تقسيم عندك هو فانا مجسم وهم كده ان كان اثبات الصفات تضليل فانا ايه مجسم لان انا بس انا اثبت الله ينسى لان اللي ما هيبقىش عليا الانكار هيبقى على مين على قائل انت كنت على رب العزه والجلال ان اثبت النفس الصفات طيب ومن هم اللي يقول هو القائم بنفسه الذي لا يستقر إلى غيره يعني ولكن الجسم والقائم بنفسه طبعا ماكش قيام بالنفس إلا لرب العزة وقت يعني لا يحتاج إلى غيره في وقوده وما عدا ذلك فهو قائم بغيره لا بنفسه وإن كان القيام بالنفس هنا نزلي في حقه يعني قائم بنفس يعني يعني واحد عايش واش مستاج لحد عام بنفسه إحنا فينا تبصح إلى حد ما الهيضا يتحرك وروحي لكن لو تعد يحتاج الواحد ايه ايه لكن احنا قيام نحنا تعمل هل هو قيام بالنفس ولا نسبي لان مين اللي وقفني اصلا ومين اللي بيقلب القلب من فوق العرف ومين اللي بيتحكم في ضربات القلب ومين اللي بيدعى الانسان كل لحظة فيه بتمر على ايه خلية بتموت وخلية بتنشأ او تخلق طب الانسان هتعالى طيب هم يقولوا كده المحسوس منهم ومنهم من يقول هو الحال بنفسه ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفرده ايه هي الجواهر المنفرده عندكم يا معدود طبعا زمان لما نقول جوهر فرد هو لك اقل شيء من الماده فكان اقل شيء من الماده اللي هي الذره والذره عندهم ليست الذره في المصطلح الحديث اللي هم بيعنيها الجماعه التالفي اللي هي النمله الخفيفه الحمراء. فلي يخلقه ذرة بالمصطلح اللبوي في الحديث الخدس يخلقه ذرة او ما يراه الانسان في شعاع الشمس بالهباء احيانا تلاقي فيه, فيه هباء صدق كده مش ماطي الا ما يفضل الشمس الشمس يكشف لكن هو في الحقيقة اما نجي نتكلم على المصطلح المعاصر اللي هو اقل شيء من المبه اقل شيء من المبه هنا ايه الجذيء ولا الزرة لا الزر الجذيء اكتر من زرة يعني جزء الماء فيه زر فيه هيدروجيل وزر اكتوجيل فكل واحدة ممكن تنتصف فلو انتصلت يبقى زرة مثلا الاكتوجيل او الهايدروجيل الزرة دي الوحيدة ذات مستقلة وهم دي بقيتوا بتكلمونها دي اقولوا الزرة دي عمى دي الكواتب السماوية في مسألة دوران الكواتب حوالي الشمس بنفس النسب اللي اقتلونات بتليف حوالي داخل الزرة زي ما الكواكب بتلف حوالين الشمس وبتجري في المدارات المدار الاول مش عارف فيه مين ن تربيع ولا مش حاجه زي كده يا اخوانا المدار الاول فيه 2 والبطين والثاني فيه 8 والثالث فيه 16 ولا كان الله من بس خد بالك ازاي ما توصل ل 32 بعد كده ترجع ل 8 على حسب الجدول الذري بتاع منداريش ده ولا اسمه ايه الجدول بتاع العناصر بيقول كل عنصر يعتبر ذات مستقله في حجز ذاته بتتلم زرّة مع زرّة ينفقوا بعض وتطلقوا مع بعض ولا يتخصموا مع بعض وتتكون المواد والعناصر يعني لو الهايدروجين تخصم الاخصيزين تبقى كارشة كل ما حنّوز شكونا ولا ايه؟ هاي المية شوية الاخصيزين مسترقين مع شوية الهايدروجين وبسم الله رحمة الله <تصفيق> الحمد لله وزعلنا من الماء كل شيء الحاج ليه ليه ليه طب لو هم خصوا بعض يعني حتى كل ذات واحدة لها استقلالية ولها القرآن مش عليها التكافئة بتاعها ما ينفع الاخترون فطرق تدور من اللي ينفع من الصحاب هتيمسكوه تعرض الامر على زارة الاكسجين والله كويس من الصالح مع بعض والله ما يكفينش واحدة نعاش كمان واحدة مع بعض فيمسكوه مع بعض خبلك ازاي بقى مي حن بكبري فيك يعني هنخش بقى في الرياضة وبتاعك خبلك ازاي يد اثنين تبقى الف اربعة ثلاثة زمان من الحفاظة الج خبالك الثلاثين من هيدروجين مع مجموعة متكاملة من الكابريتان زر الكربون اه اه اه زر الكابريت مستى اربع زرات من الثلاثين مش كده والمجموعة لبعضة كلها ما يلسى كمان اثنين هيدروجين فتاخذ كمان اثنين من هيدروجين يمشوا مع بعض يعني محمد الكابريتين اللي بتحطوه في البطاريات خبالك ازاي؟ فسبحان الله المدى دلوقتي الزوهر القرض اللي هو اقل شيء من المدى هم, هم قالوا الكلام دي ان كان نص عايشين في العصر اكنا فيه لفيه جدول الزر بتاع من ومنهم من يقول هو المركب من المدى والسورة وكل هؤلاء يقولون انه مشار اليه شرح السن ومنهم من يقول ليس مركبا من هذا ولا من هذا بل هو مما يشار اليه ويقال انه هنا او هناك يعني اقول لك على الروح هي هنة لا مش هنة يشار اليه شرح السنة فعلى هذا ان كانت الروح مما يشار اليها فعلى هذا ان كانت الروح إما يشار إليها ويتبعها بصر الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرجت تبعها إيه البصر وإنها تقبض ويغرج بها إلى السماء لو كان الأمر في يبقى الروح في هذه الحالة جسم ولا ميت جسم جسم كانت الروح جسم من بذل الصباح لأن الوقت الملائكة شحبتها وخبرتها ونزعت ثم صعدت بها إلى السماء يبقى أخذه حاجة معه يبقى تصار على هذا المعنى تبقى جيسي وإن كان القصد أن جيسي بمعنى إنسان محسوس شايفه بعيني فهي ليسك على هذا الاعتبار لأن الروح غير مرئية زي ملك خبرك بزاي؟ دي نسبة الغيديات يعني والمحسوس نهاية الثلال دفن خلاص تقرأ بيها حتى إذا إحنا أخذنا هذا إلى حد ما قولت عنيكم إلى حد ساتب زيدي الوقت شاعة العشرة بدرس على انا معايا الاسطوانات بتاع ال ها طيب الاسطوانات بتاعه شرح التنمويه من اول ما سجلنا حتى الان حتى المحاضره 25 ويا ريت من بعد المحاضره 25 يسجلوا ويعملوا فينا جميل الله يبارك فيهم الاخ اللي كان بيسجل وبيتابع ما ولذلك يعني اود بنفس الرجيم الندخ اللي سجلوا بعد المحاضره 25 حتى الان يحضرون على المحاضرات الجواله فاحنا مجمعهم من كل سنه بالسنين وبرضه في حوالي اربع اسطوانات لشركه تحوييه او ثلاثه موجودين معاهم انا بقول الواحد ياخد ياخد اللي ياخد الاسطوانات بمجرد ما ياخدها كده الاسطانات ما ينفعش هتاخدها عشان تدرس هتاخدها عشان تراجع في البره ليه النهارده احنا عايزين في فائده مخصوصه في فاده انما اللي جاي مثلا زياره في ولاه انت اخذتها وعندك تطرق انت ثانين ثلاثة اهاتي ثانين احنا مش عايزين تجري فيها يا والله ولا كلام ده في بلنا. احنا كل ما هنالك عايزين واضحة برسالة علمية الى خلنا اللي هما تابعوا واحد بيتابعوا وحصلت له ظروف واتخلف على المحاضرة يدر يسمعها او يتابعها طيب نرجع لكلام الشيخي السامة المتايمية هو المقصوب ان الروح اذا كانت موجودة هو ده بقى النتيجة بقى النهاية قولوا من الوقت إيه موجود حي عالي قادر سميع بصير تطعب وتنجل وتذهب وتجيء ونحو ذلك نصفات والعقول قاصرة عن تحييذها وتحليلها قد انت شبت الاختلاف هنا ما عدش الفها ما احنا شعرتين شكلها لا تحييذ لأنهم لم يشاهدوا لها الماظيرة يعني لسفوها ولا سفوا ما فيه انا كل مرة اقول لكم ليه احنا من اعرفش كيفية ربنا سبحانه تعالى بكام اه? اعملكم فيه بالترى دي. اه. والشيء ده كلام انت ايه انما تدرك حقيقته اه? لمشاهدة في يعني شوفه. او مشاهدة ايه? مفروض. يعني انا سنعرف كيفية. اقولك ايه? كيف استوعى اعرفها لك ازاي دي? لا شوف ولا فيه, فيه يعني ما بيش كيفية. لا فيه. بس من اللي يعلمها? الله. وده الليك مطلوب منا. انتم ظن ان في كيسان للسوء حقيقي يعلمها الله ولا نعلمه انا ليه ما عرفهاش لسه بدري شفتها ولا في كنا مسير طب وليه ربنا حجبها عنا اصلا ليه الاختبار انت اختبار امتحان الاختبار لو انت شايف العرف في السماء الان وشايف رب العرف طاقه السماء رؤيه عينيه هينفع بقى ربنا يقول لنا مثلا ان هذه بنا السبيل شاكر واما كفور عقيم فما ترى الرسقات على كل فكم ربكم في شاء فعل امه من شاء فليقمر هينفع واحد يغفر وهو شاف ربنا انقطع عنه خلاص يبقى الدنيا ملاش معنى ده الدنيا خلقت لاختلاء الذي خلق الموت والحياة ليهبلوكم ايكم احسن عملا يبقى في تسابق في الخيرات من يؤمن يستحق الجنه من يذخر يستحق كذا وكذا من عذاب هكذا تكون حكمه الله وحده واللي حكدان في طبيعه الشرع والقدر لما نتكلم عنها بشكل ثاني فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهده من المخلوقات يبقى الخالق ايه طولا مباينة مباينة يعني ايه امتصالا عن المخلوق في أوصاقه لا يقاش على خلقه لا بقيه التلسيل ولا بقيه الشروط مع اختصافه بما يفحقه من أسماء وصفاته وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يخدوا الروح أو يكيفوه إذا كان أهل العقول يعجز أن هم يعرفوا كيفية الروح يبقى هم أعجز في معرفة إيه كيفية القرص بقى فإن كان من نفع صفات الروح شاهداً معصناً لها ومن مثلها يعني اللي يكحد إنه مكش روح ولا بدي خيال وماش حقيقة وكليات مش عارف إيه يبقى داسمه دا إيه جسم دا معصف داسمه إيه دا معصف دا دا دا دا دا دا ومن قال هي جسم زي المحسوس ي وما كذلك وعن مثلا بمن وسهل المقفقات جاهلا ومثلا لها بشكلها وهي مع ذلك ثابتة لحقيقة الإثبات يعني محدشين في الروس بدليل أن كل واحد في الدنيا قل لك روح وفرضت خلق حتى الكفار قل لك دماث وروح وراح وهي مع ذلك ثابتة لحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاتي جاهلا معطلة اللي ينسى أو صاف ربنا يبقى معطل ومن قاسه بخلقيه بقيت جاهلا به ممثلة الأخوات الأشئلة اللي بريد فيكم تجربونا للأشئلة اللي بريد فيها من عند الأخوات اللي أنا حاجوب على بعض الأشئلة كده إذ أنتم مستعجلين نمشي ها طيب أخذ هو وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات الإثبات مستحق كل ما لهم بالأسماء والإيه والصفات الخاتمة بقى دلوقتي هو متأمين خلاص قرر بيخلص إيه قضية مذهب التوحيد والصفات وهيبدأ في الشرق القضي إحنا كده قطعنا تقريبا أصعب حاجة في رساسة دي اللي جاي بعد كده سهل بس مهم مهم جدا جدا لللي ما درشت معايا قبل كده يعني ما حضرش دورة في معهد الله أو في معهد إعداد الدعاء أو حضر معي ده محتاج أن هو يحضر و يتابع في الأيام الجديدة علشان القواعد دي مهمة جدا لديه اللي حضره مكشيش كان يحضره برضه ليه لأن قراءة كتاب معين بيتفتح أشياء إحنا ما بنبقاش عميش كذا وإحنا بن إيه بنشرح في القواعد الأسواء فهو بالسلام بيكرب نفسه والفائدة بتعمه وهذه الدروس أشأل الله تبارك وتعالى يعني يجعلها في ميزان حسناتكم جميعاً وأن ربنا يتقبلها منا وأن ينفعنا بما علمنا نقص هنا ناربا ناربا كالفعلين ربنا واشف ثلاث هنجرب عن بعض أسفل باش السؤال بعض راحة للإخوة السؤال الأول هنا فيه ها لا فيه السؤال نقول بيه في الأول أيها أيها ايش معرفانه في السؤال بيقول هل الشارع من اسماء الله وهل أي اسم لا أجد في كتاب الأسماء الفسمة لفضيلتكم لا يعد اسما ويختم عليه ببطلان لأنكم حسرتم ما في الشرع من أسماء هذا السؤال دا جميل بس لا طبعا يعني الله أعلم جميل رحيل إن شاء الله كل خلف يا إخواني احنا اللي عمناها في فضيلة أسماء الفسماء أيه. حد من الأخوات ينزل فيه عثر الصناط موجودين هما دي ينزل ياخدهم على التسلم حتى تلاقوه موجودين قضيس الأسمائي الحسنى محاولة لفتح الباب ليس جزما لكن أنا أقول لكم مثلا إن اللي إحنا ثبت لنا وتأكد هذا إن الرسول لما قال إن إليه ساعتنا نسمى مئة إلا واحدة من أحصها داخل الجنة ظهر من خلال البحث والدراسة إن فيه تسعة وتتعين اسمه مطلق وتسعة وتتعين اسمه مقيم دي ما فيش لكن هل كل اللي إحنا جبناه هي دي المطلق هو ده المقيم إثبت فيه حديث انا ما نسموه أنا مثل محدث يعني أنا مش دور ما أنا من إله الحديث نتخصص الحديث كان هذا شرف بنا بس ربنا يقدر إن أنا نتخصص في العقيد فبرجع المتخصصين هللي موجود في العالم الإسلامي أعلم واحد يجب إعناله ده. فلو فرضت ظهر شغل الشيخ الالباني في عور ولا في خطا واسم كان مستبعد طلع هو هو بعد تحقيق يطلع في المستقبل ولا حاجه ده يعني ربما ما يمكن أن يكون واضح في طبيب الحكم على اسم الاسماء في ان كان في حاجه احسن من كده قدمها انت للنص او اطرحها وخد بيها يعني حاجه ثبت عندك في شيء في خلل عندك ولا عيب عندك وهذه الأخطاء كده زادوا إيه؟ هي القضية دلوقتي تاموا لك ان في تسعة وتسعين مطلق وتسعين مقيمة. فوصلوا تمانية وتسعين مطلق وتمانية وتسعين مقيمة. هل ده يأثر في كلام النبي عليه السلام ان في تسعين مطلق وتسعين مقيمة? تعيين الاسماء نفسها ان كان الاسم الثابت بالدليل خده. فاللي ثابت بالدليل لأنا اخترناها بناءا عن دراسة حاسوبية. والدراسة الحاسوبية ديها تعبى مات كتير. لعنى كلمة حاسوبية ديها. لان طبعا بغير الحاسوب صعب وده مش اتهم للسلم زيان بعض الناس يقول لك, يقول لك ايه يعني انت اصطلع تعليم اصطلع خالصا يبقى انت بتقول كده انا بقول لك لو ان السلف كانت عاعده بالكمبيوتر وعايزين يعرفه رأول من الرواه والحكم عليه وجميع الاحاديث اللي ورده بيش اكتب كلمة صلاح لك كل حاجة حيثيبوه لو كانوا يتعينيه عام بالحاسوب دي كانت حيثيبه قولي يا اخواني ولا جا منكر وفسق حول نقطه للمده ما دي المشكله الاخ متصور اللي كتب كتب يرد علينا فيها انا مش عايز ارد عليهم للسبب لان رد عليهم هيرفع كتابه هو ده السبب لان لو انا شايف عندهم كلمه حق فاخدها تبقى انما الاشكاليه كلها ان الاخ نفسه مش فاهم يعني عقليهته كده ما يعرفش حاجه اسمها كمبيوتر ولا عمره شاف عكس هو شافه بس بالتلفزيون او شافه في الشارع ولا حاجه انما قاعد عليه وشاف ويتعامل مع المواقع ولا يعرف ايه معرفوش طب ونعرف حاجه زي كده فهو متخيل ان استخدام الحاسب دي بيدع زي ما يركب عربيه مثلا المرسيدس تبقى بيدع لازم يركب عمار او يركب شرطه على الجنب فاللي زي كده حضرتك عايز ده دي وسائل بنستخدمها لخدمه مذهب السلف المبني على تصديق الخبر وتنفيذ الامر فهل ورد خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جابولنا واحد من المشايخ او غير المشايخ اقل واحد ان الحديث ده موجود في البخاري قولوا بس الحقيقه قبل ما نعمل اسماء مقيده نجيب حديث كنت باقيس مثال ارجع راجع ثاني واشوف الشغل اتاكد منه ليه لان انت خد انا لازم ارجع لو كان حاجه صحيحه او اسم موجود في القران المقدس قلنا منه سعيد هيبقى كلام ثاني انما كل اللي احنا قدرنا نقول هو ده ولو في مجيد قدام ثاني يعني لما تقرا رب انت هتقرا في الايام اللي جايه كتاب واحد عامله بس باين عليه بالغص او دكتور محمود ما تعرفش ازاي ليه, ليه؟ كده انا فهو الله يكريمه بعد الستفى اللي جاء عشر عشرين سنة في الأسماء الحسنة عمي الكتاب في كده عن الأسماء شرح تي الأسماء بتاع العيد المسلم اللي جماع العيد المسلم فتريباً اقتنع عن الحديث ما هو الصحيح فبدأ يجمع الأسماء فبقام عشرين سنة يعني في يجمع وتعبان تعبان جداً يعني عندي ورق قومة ورق أرى فالمهم فاجئ بالبحث موجود في السوق فأثر عليه طريقي خالص وضيع عليه الجهد الجيد جداً جداً جداً فأنا عمي ليه يا ع فإن الكتاب؟ الكتاب دي اسم الزلال الرائق والعجب الرائق ما عرفش اتطبع وانا ما اتطبعش وفيه ناس يوقفون ورا يعني فيه ناس أنا أعلم جيدا ان فيه ناس دي الوقتي بيأخذ الكتب دي اللي بيردهم وبوزعها مجانا بس على أساسي وقفوا القبيل لأي سوري وهم دعاء أكابر واحد ما يتمنى ان يقولها لكن يلا ناس الله تبارك وتعالى من يهبيه مسدينه فهي المدهة دلوقتي قولي الشارع دي ما وردش. اسم الشارع ما وردش ورد في كلام أهل العلم وكذب السابق تعرف الاسم ده وجود فين الشارع دي حتشوفوه بحث الأسماء الفاسنا عند النصار <تصفيق> الكتاب المقدس الشارع حوالي من 20 اس احنا خذناه من عندهم ملاح مضر نصي إلا في الكتاب المقدس بقى. خلنا سكيف زي المنعم والمعين والمحبل والشاكي ترحكيها حتى بعد من دراسة الثالثة لا من باب الخبر ما احنا قلنا اذا الاسم ورد ومعناه صحيح وليس في نفسه في قرآني او في سنة والاسماء التصويتين كما نعلم فهذا لا نسمي عبد الشارع لا نسمي عبدال ايه الشاب لان هم عندهم ايه بعض الاسماء اللي هي زي الظهر ليه احنا السبعاتنا الظهر لما رب نقوله انا الظهر فالظهر ايه لشيء مخلوق اللي هو تقلب الليل ونهار اللي هو الزمان الزمان مخلوق فكل اسم يذكره الحق سبحانه وتعالى من اسماء المخلوقات فهذا ليس اسمه من أسماء الله ولكن دي من إضافة المخلوق إلى خالق لتقريب النعوى فهو عندهم مثلا حتى اسمه إيه الرب سخرتي فهل من أسماء الله سخرة أبت مش فكات أسماء جميل. أسماء لمخلوقات الرب سخرتي الرب تيرسي. الكرسي اللي مسترى في جهة المقاتل الرب ركني ملجأي حصني اخبالك ازاي الرب شمسي صراجي بكل اسمائي مخلوقات ما ينفعش وفي نفس الكلام برضو الاذن والأب والروح الخدس بكل اسمائي مخلوقات ما ينفعش كلها من اسمائي ولذلك كنت عمرك وسمعت واحد يتم نفسه عبد الصخرة ولا عبد الركن ولا عبد الملجأ فابتت ولا عبد الأب ولا عبد الإبن ولا عبد نفسهم ما بتسموش حاجة بجيء الاسمالي ليه ليه لا اسمال يا خلطات أسمن مش اسمالي خالص طبعا ولذلك احنا مش هنستعجل نخلي الموضوع لما تبدأ روح لك الزيان هو لك الشارع اللي السوق يعني اي لأ هو طبعا يقصر في كلمة الشارع لأن رب ستعجل شارع عليكم من الدين فلو جاد الاشتقاء لتم نفسه شارعاً لكن ربنا لم يذكر الشارع إلا على وجه التقييد لفعله ذكروا فعلاً شارعة من الدين ده كما فلو أنه هو الشارع واحد هو بيقول لك هو يعني الشارع اللي في السوق وكما يبيعه الشرق لا لا تقوم على سبيل التسويق صيني؟ واحد رأي الشارع يعني اه اروح اروح الشارع اخي ازاي طيب ده شوارد ها خالد الضهر ما فيش اي مشكله خلينا ناخد اخبار ما فيش اشكال لكن اسم ابن عبد المعين ايوه هتعملها يعني طيب. الله يكرمه لاخرنا الله اللي خير بيسم استناده جيده كبيره في مجال الطب العلمي في هات طيب الله يكرمكم أنا, انا منش عايز بعد المخضرة في بأهليس هنقول لي يهديم كده ما هنش ده فيه اقتلبة العلم ان خدش النهار ده هتاخده مرة ده ان شاء الله عز وجل او انشك هأخد نجاب على بعض الأشياء كمية الامتحان لنا في الجلء الذي اخذنا من غسال والله لا بأس ان شاء الله عز وجل في النية نعملك اختبار مسجد بينا وغينا قبرين مسافة كبيرة وهما خلف المسجد وعند توصيع المسجد التصق بالقبرين في مورخرة المسجد من الخارج مع العين بأنهما جدار وفاصل وهذا المسجد هو أكبر مسجد للقرية فما حكم الصلاة فيه تجوز أو لا تجوز أما حالة من كل ش المسجد بتعلن لهذين القبرين مولد وش الله وما لا تبقوا فيه إلى الحالة المحزور أما المسجد بعيدة أو إنه ماشا نوشعه في بعض الجلاد القبور وراء المسجد يعني المسجد البلد اكتبير فعلاً كان بعيد شراء القبور فلما وسعوه بقى لازق فيه بس هي وراه قدامه وحتى لو كان قدامه من جهة بعيدة من بس منفصلة عنه بينهم شارع تجير حاجة زي كده مقابلين على انا ما شفتوهش <تصفيق> لا خلاص اهم حاجة ان المسجد يعني احيانا بثلاث المقابل بيعملوا مسجد على أساس يصلوا فيه لإيه؟ الجناس والعمال والناس يصلوا فيه هو أهم حاجة أن المسجد يكون لله عز وجل وأن المساجد إيه؟ فلا تدعوا مع الله يحدا فهي العلة في أن المسجد مسجد سيدي فلان فالسيدي فلان ده بتعمل له مولد والناس بترأي تزوره الطوف واللي ويدخل قبر يقول لك أنا حعمس كده وزع في سيدي فلان أما نأكلنا لك فيأخذ شكرا كزايا نرجو من فضيلاتك الإجابة عن هذين السؤالين الهامين أو ما يعني هل من قال بأن أه؟ المسمى يخرج أن إيه؟ أنا ماشي يستقصر فقط أبو التجذيب هل يكون مرجع بأن المسمى حر بيقرأ كلام دخلنا أو خلي السؤال خلي تكتبوا يكتبوا ثانيا أو يكتبوا ما الفرق بين الأسماء والمسميات؟ وهل هناك قدر مسترك بين المسميات؟ وكيف ذلك وهل يجوز أن نقول الإسم عبد العزيز الإسم عبد العزيز عزوز وعبد الفتاح فتوح <تصفيق> عبد المعطو وعبد العزيم عزوز عبد الله عزوز ها ها ها ها ها ها ها ها بس طراعي هذا يعني يعني مسألة فتوح أو عزوز <تصفيق> لا هو طبعا عبد العزيز ما قلت عليه على الزوز لكن لو بتدلعوا من باب اصطلاح المجمع ولا حاجة زي كده يعني مش ولا تكفدوا يعني تخري من الأسماء وهذا لا يأتي في ذهنهم في الغالب يعني الفرق بالاسم المسمى هو الفرق بين أن نفتد اسم على الشبورة وأقول مثلا اللي باعث اسمه أحمد أو محمد فنكتب محمد على الشبورة ومحمد أعجا بالعموم فأنا بقول أين محمد؟ هو يقول لي عالصربورة اخي بلتين اللي عالصربورة اسمه ولا مشمه تبا اين مشمه جنب العموم قاعدة مسارق بين الاسم وبين الايه المشمه القدر المشترك بين المسميات في الاسماء اللي عالصربورة بس محمد ومحمد ودي محمد ابراهيم ودي محمد من عالي فمحمد موجودة لاتنين ده قدر مشترك القدر الفارق انه مشمه دي غير مشمه هذا ما هو كان يقول مثلا سميع محب ديكي شان يا السميع ديك ممكن اكتبع الصبر تقول الله سميع يبقى انا عظمين تنصرف زينة كنت ابقى المخلوق لا يبقى ايزا مسمى الخام غير مسمى ايه المخلوق انت ما حضرتش محضرات الاول هما ايه المشترك هو القدر اللي هو عنده التذرب عن الاضافة لا يضاف لا للمخلوق لا يخال زي لا لا وفي لا ما قول سميع واجه مشترك لا أضافتها للمخلوق وآخر فلما أضافتها للمخلوق فتخيل تنع مخلوق وفي الصفات برد لا أما المسمىات مختلفة لا المسمىات مختلفة وهو المسمى اللي هو الزات الحقيقة هل الزات الخالق هي نفسها ذات المخلوق لا طيب نريد المفاراة المفرأة من الرسالة الأخوات السيد سيد موريا اللي بيفرغها يخلنا اللي بيكتبوها على الحاشر يريك يجبونه نسخة طرونية عبتلكم وفي نفس الوقت نسخة طرونية على كان أصغها بالشكل ينفع يتعامل امتكابه والأخوات عايزين سورة منها يرجع بأخير الأخ العديد الذي يقول الأخ يقول يعني نبهنا على الأخ اللي بيكي بالمتدرات الله يجب بخير يواصل فيها أنا عارت إن هي أمرها قليلاً قليلاً في التكابة لكن أردنا هذا عارض نزال حسنات إن شاء الله يعني اللي بيكتب هذا المحابرات وبيصبر على اتكاباتها بيتعلم كتير ليه؟ لأن المعلومات بتشكت في ذهن جدي ليه خلق اللي يبعت ويبعت وقش علم العقيدة لقد بحكتوا كثيرا عن بعض الكتب مثل الوشاح بسوائد المكاح يعني الكتب مزع عن قوم يوم الشافع أدور على الكتب بخير ما زى عن قول الإمام الشافع من أشار بإصبعيه في حديث أن الله يقلل قبع الإصبعين ومصاد الرحمن فيجب أن تقطع إصبعها تأكد الأول بكلام به بك. ولو ثبت بذلك فالكلام بتاع الشافعي الشافعي نفسه كله يؤخذ من كلامه ويرد هذه هل هذه الكلمات تخالف العقيلة الحمد لله الذي دنى في علوه وعلى في دنوه لا يحويه زمان ولا يحيط به مكان. الحمد لله الذي دنى في علوه كلمة دنى الدنو ديك محتاجة دليل خلال كرب قريب غير مقطع وبعيد غير ملافق ده اللي قاله بالعلمة اليومية أما لا يحويه زمان ولا يحيط به مكان كلمة لا يحويه زمان ديك لا أحبش عارف تستورها الحكاية لا يحويه زمان هم يقصدوا بها اللي بيقول الكلام دي أشعريه ولا يحيط به مكان كلمه ولا يحيط به مكان هما يقتلو بها مرره سمعت على ليس العنه بايه بايه بل الكلام هنا كله تلبيد ولذلك ارى ان البعد عن هذه العبارات والتزام عباره السلف الصالح قوي ما هو الاسم المطلق وما هو الاسم المقيد او <تصفيق> المطلق ببساطة ما يفيد المسحى والسناء على الله بنفسه من غير إضافة زي الملك والخدوس والرحمن والرحيم والسميع بكلمة واحدة تفيد إن ربنا سبحانه تعالى مقتصد بالوسط المطلق الملك على الإطلاق فيما لم يقول مثلا ملك الأردن قلت باني خيبتها منين بالأردن مقايدة بالأردن طب لم يقول لك دلوقتي مثلا إن المنافقين يخادعون الله وهو إيه خادع ما باشتغل في حق الله خادع وبالاصلاح لا خادع لمين منافقين كفايتك الله سبحانه و هو الحمد والشكر والالهه الا اقدرك والله يا بركات يا صحويه السنه لماخد خن بالراحه انا عندي دي محاولات قويه بتاخد ايه دي هجيب لنا ما هياخد صحويه انسخ اللي هياخد يسريعه مسخه اللي عايز تاخد مين الصحويه انا هنسخ ورصع يا جماعه الله يطمنوا الكليه دي ورض Diguem ara que no ho he dolent, no.